بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وما بعد ندرسي افراد المنظومه دي المنظومه الميميه للعلامه حافظ بن احمد الحكمي عليه رحمه الله بيت كونسونات ايانسو غارني وحو يري الشيخ هو مع شهادته جاءت شهادتهم Hythu istagabu wa ahlul jahli fi somami Wal alimun ala l'ubbadi fadhluhumu Kalbadri fadla'n ala ddurri fagtanimi Wa yashhadun wa kharis Wa yashhadun ala ahlil jahalati Bil Mawla ida jtama'u fi yawmi hashrihim Wuhutrina yay shaykhu Fodaiša i shrafta ulajaha ilmiga Iyadat kisu Wihri wa maa shahadatihi Wajahat wa itimid Shahadatuhum Ahelul ilmiga Mar khatifur kod Maa shahadatihi Allah mar khatifur kisal Lachiran kida Iyadat Iyadat حيث مشى استجاب ايالين أي وايجيبين الله تبارك وتعالى يرسل قيسا واهل الجهل ذلك جهل او صاحب كهانه في صمم دقلان بكدح سغن علمي خير كدغلا يهن فضا علمه وها كميدا الله تبارك وتعالى مركو مرخاتي فري shay laga marxaati ka oo ka ugu weyn oo tooxiidka marxaati furkiisa wuxuu ku xijiyeey marxaati furka malaa'ikta kadibna wuxuu marxaati gashaday sidoo kale oo loo cilmiga marka an le marxaati furkiisa shayga ugu weyn oo marxaati fur oo tooxiidka marxaati furkiisa wuxuu ku lamaaniyay marxaati furka cilmada مرقوا فضلي وهو تلماميا ايده في سوره ال عمران الا يد تبارك وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالعدل لا اله الا هو العزيز الحكيم الله روح مرخاتي فرى ام قري انه امر يا شان لا اله للحقل وعبده اني سجرن الا الا هو اسقمويه ارنك سو الهي وكمر خاتك ع والملائكه ملائكتنا وي كمر خاتك ع واولو العلم كوعلم جو صاحب كان وي كمر خاتك ع قاتيفو رن marka markaati in ilaahi marxati gashaday iyaga waxa loo marxati gashaday inuu tawhidki ya fadila ah aswimanah tayib ibn al-qayyim may rahmatu llahi wa sa'atu al-mamay isaguna marku ka hadlay فضل علمي يا علماده استشهد الله باهل العلم على اجل مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم بشهادته وشهاده ملائكته طيب ان عندما وخطل ما بينتهي الله او تبارك وتعالى شيغيه عدالته ان عادلين لان روحان عادلهين لما مر خاطي مر خاطينه ما غلبا بركا سيدنا جهاد وحيوه الميساء انه الهي taadiiliye oo cadaalad ku hukumay dadka xilmiiga xambaarsan wuxu ma shaahadadee almar khaati furki sal lechirenkeda ayaa jaa'ad ay timid shaahadadtuum culimada mar khaati furkoodu yimid haythu ma sha istajabu ay ajiben allahii rasulkiisa istajee istajibu lillahi wal rasul ma yaani markay allahii rasulkiisa ajiben oo ay qaaten ilmigi ayya ilahi marqatif urkooda halka gaadsiimaana wa ahlu aljahl jahlaka kuwa asahib kana fi samamin dhagala aan bi ku sugan ayagu waxay ka dhagalaayeen khayr iyo ilm oo dhan wa yashhaduna wa hayku marqati ka cayaan ahlu alilmigu ala ahli aljahalati kuwa jahilinta akorkooday ku marqatif ku cayaan idajtamu markay kulmaan bil mawla alla markay la kulmaan bil moola jare majruka wu ku taluqaya ishtamuu ila ishtamuu markay kulmaan dhamaantood bil moola alle markay la kulmaan fi yawmi hashrhim malinka shirintooda malinka isukayni doodooda laysu wada keenaya baana waxa kale oo fadaaishood fadaaishooda kamida malinta qiyaamada markay ilaahi la kulmo khalaayiqdana la soo wada kulmiyo dadkiil ilmiga lahaa waxay ku marqaati furayaan dadkii jaahiliinta ah oo aqoon talahayn tayib aydu hayd ku soo aroortay ummadan kulligeed inay ku marqaati furayaan ummadaha kale wa kadaliga jacalnaakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas nabi qad sallallahu alayhi wasallam sahabi sidii samarku la hadlay antum shuhada allahi fil ard wakilaha marka shahadadaas waa shahada caama ummadu ay leed او umadi kale ku horreeb ay ku marxaati kaciyaan iyagii ambiyadoodu markay isqabsadaan marka shahadadadas umadu ay leeda hayhormud waxaa ka ah culimada hormudka taqriban saaswe ويشهدون وحي مرخات كحيان على اهل الجهاله جهاله iyo garshaalanta kuwa uu saxiibka ehel kooda ay ku marxaati kaciya idajtama markay kulmaan bilmoula Allah ناصرك امرك الى كل مان الله ادومديسا او هيليي markay dhamaantood la kulmaan fi yawmi hashrihim ma lan taakul min tooda ma lan ta lasowado shirinaayo oo li sukeenay wal alimuna ala al-ibadi fadluhum kal badri fadlan ala al-duri fa-ghtanimi wal alimuna ku ilmi gala aqontale fadluhum fadl jooda ala al-ibadi ku ibadatad badan korkooda اي كسيتان كالبدري او كلوه وضيح دمي ستنان او كلي فضلا دونك فضلك على الذري سيده او فدي بدن يحي خدي او كلي اي فقتنم غنيمه يسو يعني نلشاد علمي طلبكي سو او فايده يسو يعني هو وي جلي وا ماشي هو كودا ددك عبادهيسو لكن ان علماده هين او عبادده بدن iyo culimada marka la isgarab dhigo ninka caalimki ahee wuxuu ka fadlibadeeyay caameyga cibaadaysanaya sida uu dayxu habeenku dhamaystiranyahay badriga waa habeenka iftiinkiisu ugu dhamaystirna badanyahay dayxu habeenka jooga wuxuu la dheer yahay iyo iftiinka uu kala sito dayax iyo xidigtu caadiga sidaas oo kala toobuu caalimkuna عابدك او فضل بيدان ياهي تاسوتilmamaya طيب حديث باكون سا اروراي وхуو tilmamaya hadithka an horay usomarnay in faḍl al-ʿālimi ʿala al-ʿābidi ka faḍl al-qamari laylati al-badri ʿala sā'iri al-kawākib yaani ninki ruuh ʿaalimka ʿaabidka faḍliga u la dheer yahay wa dayxa oo habayinku dhamaaystirnaa jooga faḍliga u la dheer yahay xidigaha intooda kale yaani haddigay iftiin kood waa da'if dayxna wa ka iftiin badan yahay wa lima min rajab ali rahmatullahi waahu laya hay mithal kasi dayyaha lugu mithalin ayu xulimada dayxiftiinkiisu dhameystirmay yaani farqiga u dhaxeeyay say u kala durugsan yihiin macnaa waxu yambuley hay lanna xidigaha iftiinkoodu ma soo dhaafoo iyaga laakin dayyahu iftiinkiisu waa soo gudbaa oo dhulka iyo dadka jooga macluuqu soo gudbaa sidaas oo kale waxa abuuleeyahay sruha tiya de sanay caameegan aqoonta lahayn igaadadiisu isaga ay ku agtaay laakin aalimka cilmigiisa iyo nafciigiisu waa mutaaddi uma dibu gaaraya waday xaasoo kale iftiinkiisu khalqiga soo gaaray aawidkuna waa xidigaas iftiinkiisu isaga ku eegay sidaas uu ku fasiraya al-Imam ibn Rajab alayhi rahmatu Allah tay والعالمون على العباد فضلهم فضلهم والعالمون كو علمك امر ولبلصو علمك لا حد له والعلم مع العمل علمك خشيت يا الله كعبس و تو يا عمل كل ص والعلالمون تدك علمك فضلهم فضل جود على العباد كو عبادات بدن عباده است اي لا ديريين كالبدري او كلا و دايخ دمه استرن ييلم ديين ما هيا علمكن oo wakhisku moodayo allee bixiye bu halmaamaya ilmigu waa fadli alle ilaahi baa ku siiyay waadeeq ilaahi kuugu deeqay waana xariis ilaahi ku siiyay meeshii aad allee ku siiyay ku aqoonsan lahayd haddii naftadaa isbuun boonisood adigu is afuufto ya walaaldugu isbo qorto macnaa huwa haymaanisa marka in allaah tabaarako taala ilmiga u barakada ka qaado bal dambi weyn boo noqonaya ilmigii wuxu noqonaya mid markaas halisku galiya taayib quranka kariimka waxa ka allah ino sheegay daawada ujubiga inaad saad shabiiso daawadiisu waxa weey ma sha allah la quwata illa billah fi surati al kahf sawgarna maysa linki gaalka ahay ninka muslimka u faane ee kuu jira ana ka xoolo badan kana xaruur badan وفاني واكي كودي جيراي مسلم كي با كويتي ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا ودارقت ان اديك خول البدن تود اغير ولدتها بيرتاك لما قد غشيت ما دحيت ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله الهي با وحن سمي و هو دون سميا اسغا كسيي wauta amadankuu keenin xoog iyo xeelad maadankuu keenin siisma Ilaahay waay marka allee ku siiyamaad u daysho u tiiris intaad adigu maxuu ahay waxaadanahay ismoodeys sidaas waay tayib ujbi qasim marka waxa xatar waadonka ka daboolmayso marka ujbigaasii ku dhaco muncimti naxmada siiyay ba ka qarsoomay markaasuu naxmadi wuxuu u tiirinaya naftiis sidii wax isagu leeyahay oo kalu ka dhagayay wa halis marka tayib بركاسو الشيخ و خوينا يري ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سيله العربي خطرت اليه وحا كميده عجب الروح امركو كدو حماشي سو بابي اني سيده عجب او بابي اني حماشه و هو كمثاليه سيده داد يعني داد قادو حق بدن وان لهور استاغي كرين و الله و هو كيمه دو دنا قاداه اه السيل العربي وك القران كوي سوما qisadi ah sabaa faa'radu fa arsalna alayhim sayl al'arim wa dadka aadka u daran an la karikarin waxa allah wuxuu marana burburinayaa ka salaayda sayl al'arim marka wuxuu ku midaliyay wuxuu yaani wuxuu ku shabahay ajbiqan sidoo acmash ruuha u baabineyo sidi dad wax allah wuxuu maray oo dhan qaaday oo la tagay oo kalu ka dhigaya acmashad markaa sidaas oo kale u baabineya bulay عجبك نصوص بكوسا ارورتي او كمي ديهي حديثكا مخو اهاي طبراني وسو صار في الاوسط بزار سد وكله سند لا باس به البانينا وحوله هو حسن غيره النبي خر صلى الله عليه وسلم يظهر الاسلام حتى تختلف التجار في البحر اسلام كايا هوغيسن دونا موقن دونا الا كنعستض اي بد بد يصد ومران هو ميد ايمان اي ميد سيصود يعني وحوي نوقدا وحتى تخوض الخيل في سبيل الله الى اي فرد هنا شدك الى جهادك اي دخلان وميل فق فق اي دغال جهادك تغان ثم يظهر قوم يقراون القران marki jihadku uu kaco gunaacsigaasi kuuwo islaamku xoogaysto markaa kadiba isbadalba imano yadhharu qawmun yaqrauna alquran wa hasabihu doona dad quraanka akhrinaya oo oodanaya man aqra minna ya quraanka naga akhri ya qana man aalabu minna ya naga aqoon badan maf man afqahu minna ya naga fighi badan way faanayaan markaas anabigu saxaabadiisa wuxuu ku yiri xalfi ulaika min khayr kuwo noocaasii quraanka bartay haddana faanaya wax khayr amaad ku ogtiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wax khayr ama ku jira dakhdood markaas rasuul wuxuu yiraahday in allahu rasuuluhu aalam sidi aadadooda aheyd ilaha rasuulkiisa garanay نبي وخر صلى الله عليه وسلم اولئك منكم من هذه الامه والائك هم وقود النار كو واسي وخر نبي صلى الله عليه وسلم ايدينك ايدين كميده امتدان اي كميده كو واسينا واشيدال كانارته نبي صلى الله عليه وسلم قريها نارته لو شidi dooro wa ulimo wa qurra quraanka hanbaarsayeen ilmiga hanbaarsayeen hadana ilmiga giba wuxu wahi wahi u isticmaaleen si khaldan ajabinta sa marka waxay keentay in naarta lagu shido وخطر مرض الصوماليت بل حديث كذلك يروي بها قصص صار في شعب من حديث انس المالكي والنبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو اكثر من الذنب العجب العجبه هديدان اهن لهن قوه ذنبا وحان ايدين كبقي لها واحد ذنبي كوين مخويه وهي واسعجب انت النبي صلى الله عليه وسلم انه الروح اسعجبيه او اسمه وخصن احين طيب taasa ka wayn dambiga aad galeysa munawrad sallallahu alayhi wasallam bimaana waxa uu hakamka ilaahi uu dambiga kale aadamo inuu dambiga galo waxa kamida in qadarkiis la tuso in qadarkiis la tuso adigo oo qatar isla oho naftadu ku xajabisay oo caabid saliha ismooday awliyo ilaahi ismoodahay honba lagu imtixani adoo u dhobo dhaxtaagan baad sarka sooma marka saad qadar kaga garanay warsan ismoodeey mabahihiisoonigan muxuu ahaay doowada dhabtaagan ma marka hadaydan dambabi lahayn wad wax dambiga ka weyn baabad gali lahaad oo halis soo leeydin ka baqilaha oo ah isxajebinta marka isxajebintu waa dambi weyn waa dambi dhunubtu waa weyn kamida macna marka dambana ruuxa wuxuu u jiidaa kibir iyo adoomada inuu kula dhaqmo iska saraysiin saaxiib macna taana naartu kaga qadayaayo waaki hadiidku ku yimid نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يله حديث في صحيح مسلم اسغنا كو يمي لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر وحير وايش اين قبنينو كبر روح قلبكيس او كجرو جناده غلي ماي marka ujbiga marko waxay ka bilaabnaa sa ajabiso kedibna kibir yas la wayrinad xalq iyo qula dhaqanto halkaasay marka ka iimaani saabo khatar wa inta badan wuxu gala kibirki islaweynki iyo hujbiga iyo ruuxan waxba haysin in ma galo intabaan laakiin wuxu gala ruuxun ilaahay saddeeriye uu adoomada ka siiyay ama cilmi baa lagu faddilay ama maal baa lagu faddilay ama kursi baa lagu faddilay ama jaah baa lagu faddilay ama qurux baa lagu faddilay waxba la siiyay wuxoogaga saamarka keena tayib wuxuwi bil muhimmi al muhimmi ibda li tudrikahu wa qaddim an-nass wal araa fatahmi wa bil muhimmi wabda bilaw بالمهمي علمك علم جامدكيس مهمكا كوبلو المهمي كمهمكا كخيج لتدركه سيعه علمي او هليشود او غادو وقدم هورمري النصا نسكه هورمري والاراء ارادنا فتهمي تهم بكويده ارادنا سكتشر او تون حسكه قادانيني يعني وحويان كفيرش masha wuxu bilaabay wuxu sheegay dhawr qeyb yani laba qaciido muhiim ah wa midku baad markaad ilmiga dalbayso tartiibkii aad ilmiga ku baran lahayd ilmigu waa kale muhiimsan yahay isagoo ilmiga wadaa ayu hadana kale muhiimsan yahay marka midkiisa ahamka ku bilow muhiimka ku xij saaku kala tartiibii sida uu fool oo u kor laakiin ila muhiimki ka tagto oo mid laga muhiimsan yahay aad ku bilowdaa وحل اذا خطا في المنهجيه هذا خطا في منهجيه تعلم مركاسي واخوي نتيجه الان با كوغو دحايسوا الله تبارك وتعالى سنن كيس الكون غا واخا كاميده قاعيده ليييد قاعيده التدرج اه قاعيده التدرج واخا لمده قاري لهدان واخا laga qaata الله تبارك وتعالى تدوبد السماء ووكو ابوري مي قبري اه ليحبري بوكو ابوري سوما ta dubada samo iyo dhulka wuxuu ku abuureeyo makhluuqa ta dubada sootay lix bari Allah tabaraka wa taala wuxuu dhigi karay kun haa saaykuun ilbixii wuu ku abuuri karay ya wax ka yahay mahal lixbari inuu ku abuuro makhluuqa Allah tabaraka wa taala u yeelay culimada qaar baa waxay ka qaadanayaan meesha waxa ku jira xalqiga labaraya wax la yiraahdo tadaruj tartiib tartiib wax loo qabto yaani kusubood iyo hal mar wada qabo waxay kaanta iney wadalnimo wax u dhanaan ay ku seexato seexiga marka tartiib uu koray tartiib la gaara jaranjar ruuleeye kor hadaa uu socoto jaranjaray hoos ba laga bilaaba kadibna korba lagaada marka cilmigu saasu u kala muhiimsan yahay tayib hadi ardiga ay manhajiyadu ka lunto oo markaasii qaabku wuxuu bilaabilaa iyo meeshu waxa bilaabilaa ay kalunto waxa ku dhaca wax leeydahaydo juhdi aan midal ahayn ama wuxuu waqti dheer ka qaadanayaa wuxuu waqti kooban ku heli la ama wuxuu helaya cilmigu helaya wuxuu noqonayaa cilmi mubacsar waafirsan oo urursanay ah wax kala firirsan oo aan taasiil asalayno sal ku fadhiin buu noqonayaa cilmigeyso sababta keentayna wax weeyaan waxa kalumaa tadarujki ba kalumaa qaaciid markaa mufeed waay jiddan oo loo baahan yahay in lagu bararugo sidaas u macnaa haddii markaa midtana u fiirso to fanni kasta fanni kasta wuxuu leeyahay culimadu u sameeyeen ee maxuu ahay tarjeeb u fiirso haddii midtana quraanka kariimka markaad baranayso ilmaha quraanka baranaya ama ruuha quraanka ku xusub hadii isagoon alif ba iyo loo soo barin suuratu al-baqara looga soo bilaabo ka warmo ya alif lam mim dhalka kitab hadii looga bilaabo ma waxbu ka keenay wa horeere sooma alif ba alif ba xamle ala soo far bari abjad waxa ay aadu billahi fatahadi suuradii gaabna oo koraya ku dhir kuway dhaxda aha waasi koraya isaga oo quraankii wuu fahmay ba iyo ku dhir eraga dhe Soomaali wax quraankii qabkii loo baranayay waa culumta kala wa lamid haddii hadithkii baranayso hadithka bukhari lagama bilaabo sayyid bukhari kama bilowdo hadith Soomaa hadithka wayna hoos ka soo bilowdo 40 ka yah 40 ka halka ka soo bilowdo مختصر البخاري ابو جمرها او كلمه وهاكدا عمدته الاحكام كو كلمه سو سو سوكر تجريدكا اا مريص صالحينكا بلوغه ساسكر marka so korto so socoto so socoto wax ku kala baxaan ayaad marka wad xad iimaaneysa sahih al bukhari iyo mutawalkaha sahih muslim mahwa ay sunankii saas aad usoo koreysa ilmiga fiqiga kale marka la yiraahdo hadii aad igoo mubtadi oo fiqiqba kugu xusub yahay manhajka lagaaga bilaabo ka war oo cibaaraadkiisa furfurkooda ku rafaadaba ya ma keenay kartaa saas daradeed oo aynu hoosayna lagaaga soo bilaabo oo wax ku soo fahaanto abu shujaa muxuu ahaay uumada saaliga soo soco ya ilaato gaadho kutubta kor ay soo gaadho saas cilmi walba noo caasu yahay cilmiga tawxiidka ilmi go mustalaha ilmi usul fiqhiga culumtu wa asas culumtu marka tadrujka muhiim muhiim muhiim fa ahamm fa muhiim sida u galway macna marka bilaabaysana ilmi wal batadrujki saga bilaw go horana culumtu wa ku kala horeeyaan horta tooxiidka saxo ibadaadka waajibka saxo marka ibadaadka iyo tooxiidkii usushu ku saxmaan marka kadib wixii kale sida aan sheegnay marka u galway macna طيب وابدا باللو بالمهم المهم بالمهم قبل لو ثم المهم و معناها كمهم كقبل لو كمهم ككلت كسيخ كخجي و معناها طيب اساسا هان كن علم الامام الزهري عليه رحمه الله وكداه محو اهي من طلب العلم جمله فاته جمله وانما يدرك العلم حديث وحديثان وانما يدرك العلم حديث وحديثان ruuxilmigal malmal wado doona ya hal marwado doona inuu qaato hal marbu wado waaya isagoo dhaw waaya waxba kama helo ilmiga waxaa lagu qaataa xadiith iyo laba xadiith hadda nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyiga markuu ku degay oo quraanka lagu soo dajiinay meeqa sano quraanku socday ya ila bilowgis ila nabigu ka geeriyo na 32 san uu nabi wuxuu waxyeeg u dagay salaalaha Alqur'an kolba aayad la soo dujinay munaasabadda Soomaarida hal mar Ilaahay wax ku soo dujin karay laakiin sida Qur'an ku sheegay kadhalika linuthbita bihi fuadak marka bani aadamka waxa jira wuxuu qaadi karo qiyaasto qaadi karo xawasha hawadista dhacaysa tartiibka saa marka cilmiga loogu talagalay in lagu qaato tayb وحي علمادو ka qaataan oo ay ku dhalishaan sidoo kale ayada fi suurati ali imran ku jirtay allay yiri tabaraku taala walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna kunu rabbaniina rabbaniin maxanaha culimada salaf ka qaar kamida rabbaniiga waxa jiraahdeen alladhi yurabbi an-nasa bi sighari alilmi qabla kibarihi wa ninka dadka ku tarbiyaya ilmiga kiisa yar yar كي سواوين كهر كواوين كهر انتن لا غان كان ييربو مريا كاسا ربان لي يدهدان باي علماء السلف قار قامر كو فسيراين طيب ابن حجر ناب المقدمه الفتحه و هو لهيه اي بي تدرج اي بي تدريج علم ق ترتيب ترتيب ان ددكه او غاليا او ترتيب تديب اردد او بره معناه طيب سيدا سا marka lo baahanya hay o ilmiga lo qaata waxa ilaadan culimadu man hafiza ا المتون حاز الفنون متونتك بلابل كتابت تخه مطاولاتك قذال بيمانيه وحايقول الى ذا من حرم الاصول حرم الوصول روحي اصول شيء اساسياتك علمي لقى قديو مش ربي انو غاده لقى قديو وخا غادي ماي يعني واقضيا وانا ديبكه حدا هيشتا ardafarbadanaysa waxa halkaysaa dadka qarkood taqriban shan iyo toban sanalaba tan sanu ku jiraya kutub dhageysi xilmi barash la ma mas'alana makala saari karo amr geysii xageebe kulluma markii ugu horreysa waxaa looga bilaabay al-jami'u sahih jami'u sahih bu hadith ka bilaabay ah waralkaa laga ma bilaabo ulumti fununti say u kale horreysay ba kalumaayso xaasa marka keenayso inuu sanxaxay isagu aruurin tayib wabiimmuhimmi ilmuhimmi ibdaa tayib yani wuu fahmayaa walhaliga maasaayisha marka la taasiilay wuu fahmayaa marka laga hadlay wuu fahmayaa laakin asagu ma keen karo sida isagu ma hagaajin karo waa ka kala daansanta macna laan u soo shiba ka maqan baad ku aru hali wuxuu yiri baa leeyahay waxaanu maleeynaa sheekha aybaan soo maleeynaa hinaa sheekha baa soo maleeynaa maada soo maleeynaa saale waxuu yiri sheekada markuu masaayisha ka dhahay allah ayuun su'aalaha ka jawaabay mas'aladu gartan waan u garan muddu garan wayna waan garan waayay ah marka uu umma leeb uu ila sheekha ayba al sumay hadii isaga meesha la fadiisiyo waxa laga yabaa inuu saxay isku hagaajiyo laakiin markuu dhageysanayo waxa laga yabaa inuu naaqid yahay oo xataa meelaha uu sheekhu ka khaldamo iyo uu garanayaa laga yabaa laakiin hadii ilaado boos ka fadiiso intaas oo kala dhimo dhig karo وصوشا كما قد مركم وصوشا واهم منهجيه تعلمت وبالمهم وابدا بلو بالمهم كبلو المهم ثم المهم كحجي لتدركه سعد علمي غهشود او غادو بيدك قلاوا شطرك لبااد وخه كغه حدلي يادنا قاعده مهمه سوموسن كديين مهم كهرمر مهم كاوى نسك كهرمر مركم مر. نسك نسك وا القران كا ايو اي السننه qa Qur'aanka iyo xadiidka labadaba sanas. Tayib wahi ka soo haray ama waa wax la iyaga laga fahmo laga qaato oo lagala baxay ama waa culuum ayaga u adeegayaan ama waa culuum ayaga waadeegayaan. Tusaaleen culuumta carabiyada kale nahwada sharfiga balagada adabka waxay u adeegayaan naskii way u adeegayaa. Ilmi igi tusaaleen usul fiqhiga kale wuxuu u adeegayaa naskibu adeegaya oo naski sidii yani macno shakhsan loogala soo bixi laha ba ilmiga usulul fiiqigu yukashaqaynaa ilmiga mustalahu kale wuxuu adeegaya naski xadiidkiibu adeegaya wuxuu ku kala saaraya xadiidka maxaa sugnan maxaa sa sugnayn culuumti xaqaysuugu tayd marka culuumti tirdihadka ay ku wareegaysaa wan maska marka waa waxyiga quraanka iyo sunnadaas ay culuumtu ku ligid falagay ku regiska ka isaga kama baxay saw waxa sida daraadeed waqaddim nasha naska hormari kitab quran ka iyo hadiis ta faham kooda qowa hormari barashadooda ku hormar wal araa fathemi raayiga raga hewel bayri yee helba laga soo wariyey iyo hewel bay la qumarat iyo hewel bay ku tagay warkaasi tuhum bu kuur shaga duudub ha u qaadanin ka fiirso ra'yu wakh wiyan laba qaybood buu qayb samaayo ra'yi aan dalil huskanayn iyey ra'yi dalil huskan ra'yigu haduu dalil huskan yahay maska uu huskan yahay buu qiimo ku yeelanaya ra'yi aan dalil huskanayn deenin ba iska yiri soomaa waran iska yiri mar walba iska ilaali waay iska jir saasii macana falsafada iyo yani wajjeedhad ka qaar kooda nusus aan huskanayn هو ايجا مرولبا كفييرسو سااسيو عمر بن خطاب رضي الله تعالى وكيلها اتهم الراي على الدين راي دينتا كساابسان تهمه سيدي دودوبا كو قادنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى وكيسغون لها لو كان الدين بالراي لكان باطن الخف احق بالمسح من علاه هداي دينتو راي اهان لاهد ان خفكه حق هو صلاغه مسخو ايا كغه هبونان لاهد كرك ان لا مسخ laakiin nabi maxamed baan arkayo oo korka ka masaxay laana wuxu yan xufka marka aad qabto dhulka waxa xiga qaybta hoosa Soomaa qaybta hoosa lama saxila hadii lagu idhaahdo raayigaaga keeba lama saxaa ka hoosa dhilay Soomaa laakiin diintu raayima diintu raayima ahaa raayiga aqaliga bani aadamka wadafidiisa iyo doorka iyo kaalintiisa waxa weey inuu fahmo naska inuu isagu intu wax iska dajisto oo ra'yi in ra'yi aqligii ra'yigiisu miisaan ka dhigo oo wixii ra'yigiisu saxna uu diin ka dhigo wixii ra'yigiisu diidan uu yiraahdo diin ma aha taas wax halis waan migi aqlaaniyinta hayo wixii ku dhacay mu'tazila iyo firaqdu meeshii kullameeyaa ya falsafada marka wax weeyaan ra'yiga mar walba tuhu kaffir sawi macna ka waffirso oo aadi aadi saga jira naska marwa balaj tayb mithal wax hayno qoflan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heshiski Hudaybiyah marku dhahay Sahal ibn Hunayf wakiilaha sahabi iyo ayuha anas itaymu anfusakum naftina tuhma raaygina tu maradiy mash nasimatu wa ilahi bayri rasulka ayi hadu yimatu aniga wax ay ila tahay ya wax ay ila tahay iyo yeah, waxaan yeah, maqli jir iyo yeah, waxaan uso joogey yeah, iyo waxaan arkaa ya yemun yeah, yeah ku daadiku was ya yeah, tur wa hay ila tahay meesha ma gasho nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu heshiiski galay oo heshiis qodobadii suxlaa ahaa umar iyo saxaabada qaar kamidaw waxii heshiisku wuxooga ay liqi kari wayeen oo nabiga uu yahay sallallahu alayhi wasallam diiistir alasna ala alhaq wa hum ala albatil ya rasul allah rasulki ilahay soo anaga haq kuma sugnin ku wan gaaladana soo batil kuma sugnin nabigu haawi alaysa qatlana fil janna wa qatlhum fil nar hadii dafaqna la galay soo janada galimaaya iyaga waxaan ka leennaa so naarta galimaayna haa bu nabi sallallahu alayhi wasallam fa alama nu'ti ad-duniya fi dinina ma han markad dulnimadan u qaadanayna boo oo diinta nad u qaad u u qaadanayna anagoo nimanka iska cilin karnaa ka adkaan karnaa haday wax naga dilaana janada ayda shuhada yihiin hadaan iyaga leenna naar ay galaya aanan iska cilin karnaa waxan heshiiska noocana u qaadanayna nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri marka suu xulimo muumiyad noqonayna iyagoo ilaahina kala saarin nimanka nabiga xuhu kuu sallallahu alayhi wa sallam ibn al khattab inni rasulullah walan yudayyanani allah abadan walan yudayyani yudayyani allah abadan xuhu ila in khatabahu rasul ilahi saudar sadaybaana amar allahna ku socdaa ilahi amarki saadan qaatan ilahi idayimaayo awshoo amar alle yaa xayila tahay raayima wa chogu wa umar abubakar buyi markaas sidoo kulii kulii abubakar waxan sidoo u qaadanayna heshiiskan sidoo ku qaadanayna sidoo kal abubakar sidoo kulii nabiga abubakar ismaaga wuxuu kuili inna rasulullah walan yudayahu allah abadan aw umaro wa rasul illahi ibi ilahi amarki sidoo wada ilahiina marna diiy bi may markaas waxa soo dagtay marka heshiiski la qaato soo soo labtay suratul fathiba soo dugti inna fatahna lakafatan mubina marka soo nabiga ku dul akhriya umar yani yuhu hayt qul ween ba laga soo qaaday qul aad iyo ween ba heshiiski qodobadiisu in karnaayen ayaa ilaahi wuxuu ka dhigay ba qul aad u wey marka soo umar wuxuu u raasul kale ma qul ba ha ma fathiba marka soo nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam n'am bii ha waa guul inee guul tahay waxaad ku garanayso ee ra'yi ga iyo fahanka bani aadam kan gaari karin waxii alle u qarsoon buu ahaay heshiiskaasi markii la saxay nabi ga markii la saxay waxa la socday ciidanku waxay ahaayeen kun iyo 400 oo nin laba sano ka yar iyadu ka soo wareegin laba sano kaamil iyadu ka soo wareegin ayay qureyshi waxay jebisay heshiiska waxa dhacay dagaalkii uu nabi go makkah ku furti markana ma ka wuxuu ku galay meeqa ya jabon kun on in markaa wadi xagee ka yimaadeen sideed kun kale sideed kun iyo 400 xagee ka yimaadeen aasiyadada muddo da heshiiska soo islaameen intooda marka umuun qanin dadka intooda badan laakiin naska nabigu wuxuu ku dhagay waxyi ilaahi wa sikkastaha ila khada waliki i think in wa ina liqdan marka ra'yi ina nas sidii sabaa isma qaban karaan ra'yigu waa gaab yahay meel dhow buu wax ka fiiriyaa laakin naska wa hasoodajii allah a'lamul ghuyub wa ha iman doono og waxa dhici doono og adoomadiisana rabbita baraka wa ta'ala u ah yaani nasiha wa sidaas weey markaa mar walba ra'yigu tuhun tayyib ما شاء الله كما فهمايو ماركاس انو يعني فقهي لاغلا بخاي نصوصتا القرانكيو سننتا فقهي لاغلا بخاي وعلمادو كلى بخين كا ما حميت كوليه هي او كا ديرن يما كاسي واخا وي سان شيغني بو كتبتا فقهي و خاي كسليسانتا هي نصوصتا كسليسانتا او واه واخا علمادو كا قاتين نصوصتا اجتهادات فهم كها كلو دووانادو قارها كجتهادين قياسا كسي الله سي كيمادو ديلالادو نو اي دوني هاها تاكمه الله لكن وحكه لديا ها ارااد ان نصوص تعسكنين تا يدا تهمو اسك الالي طيب وقدم هرمري النص النسخ هرمري والاراء راييالك رغا يدكن فتحيميتهم بوكو يله او اسك الالي طيب نسكك دال قدم وجوبا علوم الدين ان بها ان بها يبين نهج الهدى من موجب النقم قدم هرمري wajiban waajib nimo culumad diini diinta culumteeda hormari in nabaha haye la in nabaha yada in in nabaha yada sababteeda aya yabiinu waxa ku cadaanaya nahjul huda hanun ka jidkiisa ku cadaanay wuxu ka cadaanaya min muuji min niqmi uquuboyinka mid ka waajibiya iyo ku cadaanay oo macaasida ha an niqam ya wa jamu niqma نقمضنا وحليدد حقوقودا سوما marka xuquubada macaasida wajibisa ee kaanta iyecidka hanuunka waxa kala cadeya ya wa ulumtu deent ha haqqi baatilki shirkigi iyo tooxidki bid'ati iyo sunnati dambigi iyo taaadi khayrki sharki waxa kala cadeey ulumtu deenta ku kala cadeey ulumtaka luquka la sheegmis ah yani wahu yan ulumtaka le injineeriyada handasada kale ulumta caafimaadka kale haday ku sheegtan wax ay ka hadlaysaa wax jirkaaga iyo caafimaadkaaga iyo ku saabsan meesha aad dhisan lahayd aad gali lahayd iyo waxa duney ku sheegay lakiin waxana haqa cidkana haqi mar cidkana xuna kale xukudhiimayaan suusasma hataa ilmiga adduunyada ahaa laftiisii baan ka maar min ilmiga diinta saas daradeed nin ka dhaxar kan diinta garaneeynin hadu san diinti u noqonin ilmigi saafimaadka dib badan buu geysanaya laa wuxuu baa hey hey aadab ilaalisaa ilmigi caafimaadka ki handasada ilmigi ganacsiga culuntu waxa u baahan tahay aadab iyo qawaacid ilaalisaa wana diinta wa sidaas daradeed ilmiga diinta hormariibuu ku rii wajibnimu adaad baran rabto labada cilmiiba cilmiga adduunada na baad baran rabtaa culuumta diinigaan baad baran rabtaa keebaad hormarin midke diinta hormarin quraanka baro fahan waxa Ilaahay ku caabid Ilaahay baro ibaadada saxo marka kadib culuumta adduunada wixii aad ka qaadanayso qaado laa niyada lafteedu marba waxey noqotaa fardu kufaaye ama waa barnaanta waa mubaah amma marba waajib noqota marka umadu u baahantahay waa in la helo dad yaqaana u baheeda ummadda dowla macna tayib waqaddim hormar wujubaan waajibnimo sunnah halka marka waxa iimaaniya waqtigan hadda an joogno khalada ay ummadda inteeda badan ku jirto ayadoo daayartii iyo caruurti ayna diintii waxba ka garaneynin wax dadaalo lagu bixinayna ayna jirin aya iskool la madaxa lo galilay markaasu ilmihi wuxu koraya oo barbararaya isagu jahil ah waa dhaqtar jahil ah oo injineer jahil ah wa siyaasi jahil ah waa dhaqaliyan jahil ah maxuu ahaay wa caalim ishtimaacyo jahil ah diintii markaa waxa kala fakatay adunyada waagi horana dadka diintii adunyada way isugu jirtay ya dadka diintii adunyada way isugu jirtay ugu yaraan ruuxa diinta baran adunyada baranayaay diinta asaasiyadkeeda way i qani sax dadku ma wada noqon karaan caalim cilmiga oo dhan iyo tafasiishiiisa koobiy dadku ma wada noqon karaan laakiin qadar waxa jira cilmiga ruux kasta laga roob ruux kasto muslima talabada cilmiga fariidha ala kull muslim qiyaasta waajibka kugu ah hormari baro markii hore dadka masuulkaad ka tahayna bar marka kadi wixii adunyaa baro tayb qaddim hormari wujubaan waajibnimo Uluumat dini, din ta uluumta yada hor marri O tan adun yada hor marri Haya le inna biha yada samabte Aya yabinu yuku'a dhanaya Nahjul huda Hanunka chitki sa ku'a dhanaya Uuka'a dhanaya min mujibin niqami Uqubada dhunubta wachibisa Dhunubta kenta uqubada Batilka, yashirkiga, yashkastoo kena Mujibin niqamu ha lila da Waxkastoo mukhalafaa شركة اووين معا سيدي الدمبيدي بسوقة لي لانا دمانتو دوحي كينانا وواجبيان حقوبة لي مد الدنيو مد آخر وكل كسر الفتا فالدين جابيره والكسر في الدين صعب غير ملتئم وكل كسر الفتا يا وكل كسر الفتا يغيرك جابير ديس دمانتو فالدين الدين كيبا جابيره كسرها مد كبايا والكسر جابد في الدين دينك دخديس او روخو كجبانا صعب ومادك او غير ملتئمن ان كبمينين وبكسونين يعني روحه ليه اي روحه ان فتهو سكما قبا الى روحك الفتا وروحه داليردا بالا ده نينكا دمر كان فتا تو بالا ده marka igarka ama wiilka jabid di saud din han u jabo waxaan u jeeda adduunya aan u jabo hadii adduunyadiisa wax ka jabaan diinta u kabta laakiin haduu diinahaa u jabo way adag tahay marka mana kabmi karto chamba diinta ka soo gaara wax kabi karma jira adduunya ma kabto marba hada diinahaa u jabto kursina kabi maayo xoolana kabi maayo Soomaalida carruur badan oo dhashayna kabi maays adduunya ma kabi karto jabka diinta ka soo gaara laakin adunyadaa hadii jab gaado oo diin leeda diinta ku kabaysaa saaso macnaha soo muujinaya macna tayb ina diintii waxay toosineysa adunyadaa nabi geena sallallahu alayhi wasallam wakiid hadis u hay wala tajal musibatan fi diinina ilahu musibatanada diintana gelinin musibada diinta ka gasha oo tooxidka gashka oo dhaada ka gasha oo shubaha iyo shahawaad kugu furta مصيبه الدين تا كا غاشاي كب ميدملي واميد لبااد خسااراهدو ادنياه كالييه مهه وخسااراه ادون يعذب اخرواه لكن شبك ادنياه هدي حتى دي هو كب ميوايو ادنياه دو كو ايي قبرك يكون رايماي اخرنا يكون رايماي وااد كلا تغتين لكن هو كلا سكوني ساسي ماارا وخطر مرق وكل كسر الفتا iga arkay jabidiisa dhamaantood fadiinu diinkiiba jaabiruhu mid ka waya kab jabka isaga diinka kabi waa jabka adduunyada ku saabsan bukaan lahayn musibada adduunyo wal ka sru jabid fi diini diinka dhaxdiisa ahatay diinka dhaxdiisa inuu jabku galana saabu marka waa adag yahay oo qayru multaimin wa midan an kab mayni waay ma bogsonoyo mana bogsonoyo mana kab mayo saasu u jabnaanayaa weemaan tayib sida mar haday tahay marka diintada hormari baytkani bacna wuxuu taxliilinaya wuxuu tacliilinaya tacliilki horowla suuda oo ahaa qaddim wujuman ulumaddiin inna biha waxa lagu leeyay diinta hormari waxa weeyay way kamudantaa dunyada waa marka koobaadi in aad wanaag iyo xumaanta kala garato iyadaa culuumta diiniga ay ku timaada waa mid labaad culuumta diiniga hadaa weeydo jabdiineed waa diinta hanada jabtana kabman malee tayb دعا كما قاله العصري منتحلا و بالعتيق تمسك قط و اعتصمي دعا كتك عنك حقا ما قاله وحو يلي العصري و ذاتك عصري و وقتها و ذاتك منتحلا حال يهمت شيئانا يوم النسبة شيئانا يوم العلمي يسوننا و تمسك قبسو بالعتيق كي هوري قبسو قط و لقابا و اعتصمي كدك طيب ماذا وحو دوني ino ku ilaahdo ee riddaad wax ka qaadanaysaa caalimka cilmiga cid aad ka qaadanaysaa sheekh aad ka qaadanaysaa haduu yahay wadaad casriga joogto ku nool ama xusurtan dambe jooga oo sheeganaya cilmigi iyo sunnadi sheeganay blacking garab marsan ya ka iska dhaaf waxba ka qaadan wa had ada oo ad qabsta ilmigi ay ulimadi hore ka tageen atiqa wa ki hore ki hore ku dhak saas ku leey mar walba ilmiga iyo fahamka iyo fiqhiga diinta ulumaba ulumada ka horeysay ee kaga fiican tah saas taray de fahm u haqooq fi inaaki sahaba da sooma laana nabiga la noolaayeen wax igoo dagay joogen nabigu sidoo diinta u tatbiqiinahay bi arkayeen arabba ayaaynu luqadooda waxba kuma darmani luqad quraanka iyo sunnado saafi ah iyo qaanen soomaalita miisaad wax ilayhiin aan la wadaagin soomaa qariixo iyo fahmo saafi ah ilaaynu la wadaagin sidaas daraadeed fahm waaki sahabo hadii laga yimaado waaki tabiin ta ardadoodi hadii laga yimaado aaymadi ka dambeysay qurunti sadexdahay wixii ka dambeeya qolada hore ka sidoo tahay marka ka hore atiqaa ka hore atiqaa amru walba cilmigaaga xaq hore la aad maanaayaa dumaha culimada muhaasiriintee hadda kula nool waxba ka qaadanin ma haylo wax jira jawaniibta qarkood oo culimada marka kula nool laga marmaan ay tahay in aad ka qaadato laana cilmigi wuxuu baahiyay waxa la yiraahdo tanziil ama tahqiqul manat ilmigi kutubta ku yaalay nusuus taaha waaqi markaa lagu nool yahay in la saaro oo lagu tanziliyo u baahan yahay waa injtihaadi waaqi waas badalaya soomaa waaqi hada aad joogto iyo nusuusta iyo qawaacida in la isku tadhbiqiyo culimada joogta hada iskale culimo walba waqtigeedi waaqi ay joogtay ayay ka fatuunis ka injtihaadis hawadith wa haiman san horeba u dhicin ba waxaad ku sameeynay adey Hwaadzit uha imani se hori borde Hwaadzit uha imani se hori borde Hwaadzit uha shaykh Medda l'isbana Islam Medda l'isbana Islam kele min kele intan kirista Makan kele Ilma malayi gu aburikara Sahabat uha qada shemiyyad heli Ou tabiqin qada shemiyyad heli Maya Wa nazila Somarit Shekh Ilmo Mendeys banaa. Maani deeyde inta lab qado Islaamta uu kunteedo ma lagu beeri kara oo ma lasku bacriin kara. Oo banaanka inta lagu hagaajiye kadibna Islaamta ma la yugu xeelin kara sida ilmo ma ku dhali kara. Ma horeba looga hadlay waama ya. Nawaazil marka wax ha jira iyo masaa'il mustajadda oo culimada casriga ay ku ijtihadeen. Haga horana adankee helin saas darade macnaheedu sheekhu ka hadlayaa ma culimada casrigaan ka qararmaa laakiin muhiimadda mas'aladu waxa weeyey fahamkan nusoos istinbaad kamarkay timaado mar walba fiqhigi hore culimadii hore halkaas aad wuxuu mesha buurinaya khuraafadada dhalinyarada aad ugu faaftay khuraafada aad ugu faaftay dhalinyarada dhexdooda oo culimada hadda ay yaqaanaan ayay culimadii hore ka hormariyaan هدي له يرا ده مثل المسلده ابو بكر الصديق بايري <تصفيق> ايه ايه هدي له يرا ده الشيخ الباني بايري نينك داليرده هدا جوجا الشيخ الباني ابو قاضي صوبه الشيخ ابن عثيمين بايري الشافعي بايري ايه ابن عثيمين بايري الشيخ ابن عثيمين بايري با كلا خلص داليرده ما انت جوجت الشافعي مخو شيخي بالوله عاد كلا الشافعي يا فقه وفقهي هوري walaa didan damara wax ay wax ku saleeyna waafiqeege aaymadi hore mana gaari karaan cirka haday aadaan ma gaari karaan sida asdaraaday marwalba asal ku isan ka laba usuushayna ka lumino fahamka nusoos ta marka dooniso marwalba waxaad u noqotaa tafsiirki hore fahamki hore cilmada muhaasiriintaana kaasho ma arbun soo ma jeed saasalka wad daanka katagoy ma qalehu wuxu yili al-asri الزمن كان شيخا جوغي عالم كجوغا منتحلا حاله يا هيمد شيغانيا علمييه سننده اما هو شيغانيا اهل كيسي ما طيب اما هو بيهي اسغها كو غابسني وتمسك قبضو بالعتيق كي هورى قبضو قد تولغا وعد تصيمي كو دخ علمييه هورى كو دخ من كان مستنن فليستن بمن قد مات فان الحي لا يؤمن او لا تؤمن عليه الفتنه عبد الله المسعود ان كسو اثر كضعف لجوشه ruuhi dariiq maray dadki hore dhintay dariiqyadii ha qabsan maxay il ruuha hadda nool fitna aamin loogama aha tayib imi samaxu ahay wada duacadan u jeclaynno ee muxuu ahay warkoodu inagu badnaa markii dambe intay fitnobeen uu muxuu ay shaashada kala ka muuqday oo imtixaan ka dhacay marka ruuha nool wuxuu ku qaatumeysan doonaa laba yaqaan dadki dariiga sahda ku dhintay ku wajiidkoodi qabtay sahaba nabi uu ka hadlayo sallallahu alayhi wasallam intaba mal ilm illa kitabullah aw athar yajlu bi nurihudaahu kull munbahimi mal ilm ilm kum maahan illa kitabullah ilahi kitab kishmoye aw athar ab hadith ilm la soo gooriyay ka soo yajlu wadahirayo bi nurihudaahu hanun kisa nur kisa oo ku dahirayo كل منبه من مد كستو قرصونا طيب حقوقيه علمي واللهبا علمي واللهبا وكتاب الهي يا اثر اثر كمروا لو استعماله حديث كان نبيه صلى الله عليه وسلم مرنا وحلو استعماله حديث كان نبيه يا وخي الصحابه يا تابعينته لا سوغوريه او ماثور كدن الماثور وخي لا سوغوريه eesa xabaad athartoodi mawqufat ka hadiis ta marfuuca barno waloo istimaala cilmi marka waa quraan ee waxna soo gooriyo nabiga laga soo gooriyo sallallahu isala laa walaa wixii kasoo haday wa un waxyiga u kaalmaynay kitabka ee atharka kitabka ee xadiidkaasi xanuunkooda noorkiisay ayaa waxa ku cadanay ku muuqanaya wax kasto qarsonaa wax kasto ka qarsonaa ka maqan لوذا ساموجينيه ويه معنا طيب مره علمي انتوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وكيلها العلم ثلاثه كتاب الناطق وسنه ماضيه ولا ادري اه طيب علمي هو صدق كتاب اله يوهدل لي وقرانك ايوه سنه تكتي او سنن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ايوه قيمتي الصدحه لا ادري اي ما قانو اما كتاب كو هذل اما سنه كو هذل اما ما غرانيه ده هم صدق ده لكن كتابنا كو جوابي ما يا سنه كو جوابي ما يا وانا اسكه هذلي ما صحيح ليس لا ادري ده ما غرانيه طيب العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف فيه ما العلم نصبك ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين النصوص وبين راي فيه كلا ولا نصب الخلاف جهاله بين الرسول وبين راي فقيه طيب ما العلم علم وما اهان تام معناه دا هو فهم وحن قرانك iyo sunnada ahayn oo dan dirshada ka turma san horeba u soo sheegay culuumta kale ayaga u adeegayaan ya usul alfiqhu huwa adeegaya maani da quraanka iyo sunnada maanihi sidii si sax loo gaariilaa usul fiqhu u adeegaya mustalahu huwa adeegaya hadithka soomaal oo aatharki ayu muṣṭalaḥ uu adeegay oo xuquuq la saaray amxanaabiga kasugan oo hadith sax ah iyo maxan kasugnay soomaalid luqadii oo nahwada iyo culuumul ulumul carabiya waxay u adeegayaan naskii ay u adeegayaan soomaal laan hadadan luqadi quraanka iyo sunnadu ku yimaadeen aadan garaneyn in ma ba garan karsay ku fahmi karta quraanan carabiyan ha لقوم يعقلون او يعلمون يعني عربي او كوييمي markaad garataad fahmi kerta marka carabiyadu waxay u adeegaysa quraankii iyo sunnadii waxay adeegaysa waakaada culumtu saas waa fiqiga wa maaniidi lagala soo baxay quraanka iyo sunnada lagala soo baxay waatan soo sheegney quraanka iyo sunnadu waa tiir dhaadka ama falaga ay ku orayso culumta dhamaantood ساسو ماركا كوليهي مل ما علم الا كتاب الله او اثرن halka waxa ka baxay falsafada mantaqa ya falsafada iyo falaasifada waxay kasoo jeedaa iyo firaqdan luntay waxa kutubtooda ku yaa waxa bilim ma mal ilm ilmigu ma ahani illa kitabullah kitabk ilahi aw ama sa'atharun hadith ma yaa wax kalama ka soo iyo julu oo dhaahirayo bi nur hudahu hanun kisa hanun kisa nur kisa aya waxaa ku daahiraya kullu munbahimin mid kasto qarsona wax kasto qarsona ayaa ku daahiray ma thumma ilmun shi wal wahi al mubin wama min husm min hustumda ila ala tuba li muqtanimi isla masalada um busi'at kaynaa wuxuu leeyahay ma thumma ma thumma wahjira ma ahan halka ma jiro way ma thumma halka ma ahan ilmun ilmi ma han ilmi gaaso shi wal wahi wahi ga aanahay wahi al mubin haqqa baadil kala aadeenay iyo ma shay moye iyo ma shay ustumidda laga soo baxay ama laga qaatay minu waxiga laga qaatay ala hooyay tuuba waxa wanaag iyo janno iska leh waxay tuuba wanaag iyo janno limuqtan min bay usuqnaatay nin ruux qani maystay oo faa'iideystay faa'iida qaataa macna qodobki horum busi xadeenayaa ilmu waa waxiga xaq iyo baatil ka kala xadeenaya يا وحي وحي لاقى قتي م... يا وما منه استمد وحي لاقى قتي واحد او شنو نكون كره آدابته اخلاق ده فقهه علومه لاغلى بحي قرانك يا سنده ايا سوغليه وما منه استمد طيب ما ثم هلك ما اهن علم علم سو الوحي وحي ان اهين المبين اكل عدينيه يا وما شيء منه وحيي حقيسا استميد لا قاتاي كوامو علمي كلاما جيرو الله هو طيبه وناج ي جنو لمقتنبي اسغنا ادميد قنيمه سنيا او اوقاتيسا وكا فائديساني علمي باراشديسا والكتمه للعلم فاحذر انك كاتمه في لعنه الله والاقوام كلهم والكتم قرن للعلم علمي قري فاحذر كديك تونو او اسكه جير وهاي الي انك كاتمه متك علمي قريا bil l'a fi la'nat ilahi la'nat ilahi dakhdisu ahad dakhdeedu ahad wal aqwami yu umadaha la'natooda dakhdood kulim dhamaato yaani ilahi la'nat dis iy la'nat al khalqiga dhamaantood ay ku dakhsugayna al aqwam macna khalquka wa halka wuxuu iyadana ka tilmaamaya hadaad ilmigi barato ilmiga agana loo baahdo umada ilmiga hakaga bakhayliine هر قريننا علمي فافي او شيخ او عاده او دد كبر وواجب حداد علمي قرش او ادد ك قرسو ماركاسي ملعون باتهي لعنه دياله هي اي مخلوق لعنه ديسا كودخني ووتلماميا ايده في سوره البقره كشرسه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله نور كما قرنا يا وحن سودك نيب عليل وآياتها عددية حنوكا مركا نودتك اوعد دينون كتاب اوعد ديني كدب كوكا قرنا يا كواسي إلهي واللعنضي انت وحل عنا الدور لنو يلعنضي طيب أبو هريرة وعلى بضع آيات آيات يمتلك كدام بيس wa labada ayadada uu yiri hadayn labada ayadood jir lahayn hadiis ba idin ma sheegay ah uleeyahay kama fi sahihayn min hadisihi uleeyahay inna an-nasa yaquluna akthar abu hurayra dadku xaylaye abu hurayra uu nagu badiye abu hurayra hadiskiiba badi ah mar dhaw wasoo islaasleynimadiisu maba fugeeyni haddana un qala ar-rasuululla qala ar-rasuululla ra'aytu rasuululla fa'al rasuululla fa'ala rasuululla wa abu hurayra war badana datki waxa saleeb markaas wuxuu yiri warka ay leeyihiin walawla aytaan fi kitabillahi ma haddastu hadithan law ayadoodo kitabka ilahi ku jiray haday ina jiri lahayn war baydiin ma sheegan hadith baydiin kama sheegan nabi sallallahu alayhi wasallam markaas oo ayadan iyo wuxuu akhriyay ayada ka dambaysay ah illa alladheena tabu wa aslahu wa baynu fa ulaiika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim lawda ayadood ba igu kalifaya وخي النبي محمد انكم قريص صلى الله عليه وسلم ان الدين شيء هو انا قرين وانا الله فاهي بقيه يا وان بقيه دا الدين كقريب انا بقيه استاذ ثلاثه اما ايغا قاده اما هيغا قادانين اما وركي سا باتي دها انو وان شيغي واه الدين قوس يخريان اني كتوري دين كواحد كبدي ويلا طيب علمي جمركه وحوي قرينتي سو خاطر وعهدي يضل الله او كا قاداي علمدي ددكه وخيقهانه ان اي افافيان او شيغان او انن قارين والكتمه وحذر كدكتونو الكتم قرين للعلم علمي لا قريو فخذر كدكتونو مخايل ان كاتمه ميتل علمي قريا في لعنه الله لعنه الله دحديدو اهادي والاقوام ولعنه الاقوام يخ خلق لعنديس كلهم ضمانت تاسو كو دحسغن ياهي او اللهن حديثتي سو كفغ ياهي ومن عقوبته ان في المعاد له من الجحيم ليجاما ليس كاللجم ومن عقوبته قرنت علمي عقوبته وحكمه ان في المعاد له من الجحيم ان ان وكان معناه هو ان ان له هو سجناده مثل علمي قريه في المعاد اخره من الجحيم جحيم حقه و هو اسجناده ليجاما ام من الجحيم جحيم حاله كمي هي نرحل كمدي هاي اللي جاء من باوسغنا دي حكمه كاسو ليس انا هانن كل لجومي سيدا حكم ياشه انا قانو كلمه عقوبات كو حكمه علمي لو قريو اخر مره لتغ روح علمي قريي ولا حكمينيا يعني حكمها افك لجليه فردها و دميرها يو لو حكميه كاسو غلال افك لو غلينه لكن حكمها زي مت كان نقانو كلمه وا حكمه ناريت حكمه ناردو حديث كما معناها شيخ ابي داوود والترمذي اصو صار وان حديث صحيح او حسن النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ولجم يوم القيامه بلجام من النار روح العلم لا ويديه علم وكره اي لا ويديه ماركا سو قريي اسقدنته دون هك يش اه اما منفعهه قرت صد قرينت اما مصلحه hakudont ama ma cagnimaba haw qariyo ujeedada ku bixinaysa wax ay doonayno qoto allahuma inu mukrah yahay mawye ama absi u geysamooye ruuxi cilmi qari la waydiyo qariya uljima yawm alqiyamati bilijam min nar hakama narad ba maalinta qiyamada lagu xakamayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam tayib lijamina marka hadithkaas u tilmaamaya oo cuquubaadka cilmiga la qariyo waxa kamida xakamahaas maalinta qiyamada in lagu ciqaabo روحي علمي قريي الله تبارك وتعالى لوكبلنت ققادي و يلمحو احاي و اذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه بلن لقادي طيب ومن عقوبته كتمه يا قري انتو نقنه من عقوبه الكتم كتم العلم علمك قري انتي زع عقوبتي سواخه كميده ان في المعاد ان له انه اسجناده كاتمك في المعادي اخر دخدد ان اوو سوغناد من الجحيم جحيم حقهدنا اوو سوغناد ليجامن ان اوو سوغناد حكمت ليجام كاسو ليس انا هانن كل لجومي سيده حكم يا شان نقانو كل انهن حكمها انا نقان حريقه اما بيرتو كلمه اي وا حكم ناريد وان طيب وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي halgaas oo moosa ka soo horrin cilmiga ha qarinay taayib xaalad cilmiga la qarin karo sheegay oo ciddu ku waydiisaad ka qari karto oo xaalad mustathnat oo xaalad laga soo reebay qaydada hore wuxuu marka wasaa inu cilmi cilmiga ninka ilaaliyay amman cidka ilaaliyay leesa ana hayn yahmilo cilmiga mid hanbaaree cilmiga cid hanbaaree saacid aan hayn ruuxa ka ilaaliyay ما ذا كاسي معها بكثمان قرن ماهه بل اسكبرتنا في صون وإلالهن علمك وإلاليه اي فلا تلومي ها ايضاين ننكاس كالله دا قاله ننه علمك قرن اذا كان حمبارين ننون مضنين كقرن كاسي علمي قرن ماهه ايها ايضاين هنالله دا قاله كاسي علمي قيبو كإلاليه ميل عن مناسبكو احايل طيب مركا علمك مربع الله قرن كرا wa ana marka laga qarinayo dadka aan u rabin faa'iido u rabin ruuxumku way diinay mana u raadinayo inuu faa'iideesto wuxuu rabaa mid kale inuu dadku wayraaro yaa mid kale wuxuu rabaa inuu ku murmo wuxuu rabaa inuu baatil u isticmaalo wuxuu rabaa inuu xoolo ku xuno adduunyo isticmaalo soomaalida ilmiga ruuxa aandarii qisii marinayno istaahilin inaad ka qariiso wa ilalinta ilmiga ee ilmiga qarin ma taas weemaana marka ilmiga la qarin karo ayuu kamid yahay wa haduu fahmo wa taas raadii baa imadii sarf ka qaar kamida ayaa wax yiidi jireen inii majaalista qarkood hadiidka ku sheegan wax yiidi jireen ardayda qarkood in waxu sheegan wax yiidi jireen su'aalaha qarkood in ka jawaaba laana waxuu arki jireen yaani munaasabadda iyo ruuxa inuu san markaas xaq doonaheyd ama ehel uusan waahin marka soo kale cilmiga waa laga ilaaliyaa cilmiga marka u baahan in laga dhawro ruuxa noocaa soo kale laga ilaali sharafka cilmiga wasaailu al-ilmi wa hakamida meelaha laga ilaalin karo kale haddii ka yaabayso cilmiga aad sheegayso dadka aad u sheegayso fahankoodu inuu weelayn kari waayo si khalada u fahmaan waad ka qarin Soomaali waxa ki nabi sallallahu alayhi wa sallam Soomaali laa ilaaha illallah ruuhi ilaada jannad u galee aa aqiiq qaliiso maay markoo dibna ta'athuma usheegay laana waxway dadku hadayn fahmku la qaloocanaya ma uusan qaadi kareenin fahmkoodu qaadi kar cilmiga ayna qaadi karin fitnadu ka dhalanaysu kada ha kada dadka qaadi karo usheeg markii umar radiyallahu ta'ala anhu arda oo kasoo gadoomay xajka ayuu wuxuu damcay inuu hadal jeediyo abdullah ibn abbas wa hawun balanay marka suqayli dadkan meesha socdaayay cid walba ku jirtaa hadalkaga waa la qaadi hadalkaga waxaad la suugtaa madiina tag madiina oo hafadhiya saxaabadii iyo fuqahadii iyo dadkii diinta bartay hadalkagu meeshaas uu leeyahay halkaa ku sheeg laakiin ummadu farax badan ka daa si kale u qaadanaya umar warkiisii uu qaatay hadalkii waa reebtay soo ma wuxuu sheegay rab waxa ilmiga hadii dadka aad u sheegaysaa aqligoodu uusan qaadi karayn in aad u sheegto waa fitno walwal la qarin marka soo kale marka munaasabad waxa jiray ama xaalado cilmiga la ilaalin ama dadka looga tiri ama cilmiga sharafkiisa laga ilaalin aya meeshan munaasadeysimaa meeshiisimaa maana tayib wasaainu alilmu ilmiga midka ilaalinaya amman cidka ilaalinaya cidda soo leysa anahaa yahmiluhu mid hanbaaray oo qaadaya oo si sax ah ku qaadanaya maada kaasi ma ahani bikitman qarin maha بل اسكبه ضافه صونا والالين افلا تلوم فلا تلومي نكا علمي الالهي هذا قال انه او قادن انه ملعون طيب وانما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي وانما الكتم قرنته لديد منع العلم وعلمك ان اديد طالبه الروح الراضيه ومن مستحق أه من مضان له علمك مضان ففهم فهم ولا تهيم ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ طيب علمك قرنتي سا لدي ذي اللي قد يريد أعيضهن كهالله وحوهه إن هذا علمك أدد أرضي أهدنا أرضي مضان أه يعني فائدة سنة علم أهانبو الرابعة ان هو عمل فلو ربا انو برتو ربا وخمباريا قصدكيسا وراكسن حمان امصعذ روح انه عاسا ان اد علمي او ديده اما كا قريزو كاوي قريته لا ديده هيي اي لاغه هادلييي معناه اي ارينكا سيده او فهم وانما الكتم قرنت من علم علمي او لا ديده ويل طالبه كيرادين لو ديده كاسو طالب كاسو من مستحق عمد رادين من مدن له علمي مدن اي فهم فهم وَلَا تَهِمِي وَهِمِي إِسْمُ إِسْمُ إِسْمُ إِسْمَةً هَكُرْدِ عِنْ وَاتَّبِعِ الْعِلْمَ بِالْأَعْمَالِ وَادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْتِبِي وَالْحِكَمِي أَذَا بِاللَّهِ تَوْفِيقٍ صلى الله عليه وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم